تفهم كناس انا ما يفهمونا وتتبال ناس اناس وخطاوي ناس انت همهم يساعدونا وناس انت كيف تقدر لا لا لا لا, لا تشتري من لا تخسر لکلا چخر يا رب يوم ما فيها اجمل من صديق يصونك لا فيها اكبر خطا من يذكرونا وضموث ذكرى حبيب النجاه اكبر خطا من يذكرونا هو اعظم ف الذكرى حبيب النجافيك اكبر عنا تخون شخصي يخون ملك وجمل حب جديد ينادي يا صاحبي بالله افتح عيوننا اصحى قبل شمس الحقيقة تصحيك يا صاحبي بالله فتع عيونه اصحى قبل شمس الحقيقة تصحيك رجع حساباتك بلحظة سكونها وها نصيحك جهل ركبي عافي اخرى علان تخون شخص يخونه اجمل حب جديد ينادي شخص يخونه اجمل حب جديد ينادي اكبر قام لا صار اكل عفيه انا ورب البيت لو يخذلونا مهما حصل لا يمكن اني أنا هيك انا ورب البيت لو يخذلونا مهما حصل لا يمكن اني اخلي هيك اترك كلام الناس لَيُهْمُونَ وَقِسْمَعْ كَلَامَ الّيَعِزُّ وَيَغْلِي